تسعة عشر استمع إلى الكلمات الآتية وضع الحركات المناسبة للحروف ها واو ياء ثم لونها كما في المثال هدف هوية وطن وراء يكتب يحب